وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشق الذي كذب وتولى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤَتِّمَ لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تجزى إلا ابتغى أجيه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.